ويزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا إليك الكتاب للحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب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 سبحانه هو الله الواحد القهار سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكؤر الليل على النهار يكؤر الليل على النهار ويكؤر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كلن يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار